هذا الغلا لهل الغلا روحي غلا وكل الهل الغلا، وهدي عسل وردون فل وحلى عسل كل الجمل يا دنيتي أحلى عسل طعم العسل معنى الجديد واخر قصيد بوحم فريد وسط الوريد في عالمي. Aحلى عسل طعم العسل Aحلى عسل طعم العسل Hada الغلاء Ayy والله Lihli الغلاء Ruhi ghala Kirli ghala Ya roعتي Ya roعتي Kirli lihli ghala Lihli ghala Lihli ghala Hada lghala Ayy والله Ruhi ghala Ayy والله Ya roعتي يحبوهنا ومهما ظنا هموا عنا صابر انا احلى عسل طعم العسل جيت بغلاي انثر هناي وانسى شقاي ربي معاي هو خالقي احلى عسل طعم العسل, عسل طعم العسل ذكر الاله محد النساء في هالحياه محد سواه هو ربنا أحلى عسل طعم العسل احلى عسل طعم العسل هذا الغلا اي والله روحي الغلا كل لي يا روعتي يا روعتي اللي الغلا اهل الغلا احلى عسل طعم العسل للوالدين حب ندفين <تصفيق> هذائقين <هلا> ويالله تعين أحوالنا أحلى عسل, أحلى عسل طعم العسل فيها <تصفيق> الوجود فعلك يجود طيب نعود وخيرك يزود يا صاحبي أحلى عسل طعم العسل أحلى عسل طعم العسل وجارك بعد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 يبقى زمن صوته لحان ولجل الوطن حب ولا أحلى عسل طعم العسل افعل كثير مهما يصير خير وفير دمك صغير لا, لا لا لا لا لا تنخدع أحلى عسل طعم العسل أجمل خبر غيمت مطر برض خضر وشبت ثمر لحبابنا أحلى عسل طعم العسل أحلى عسل طعم العسل أحلى أحلى عسل <تصفيق> <لحلي> إله العسل, <تصفيق> العسل اهدي عسل روحي عسل في دنيتي أحلى عسل طعم العسل، أحلى عسل طعم العسل، هذا الغضب أي والله، سلام روح الغلا كل الغلا يا روعتي يا كل الغلا له عسل طعم العسل سلام أي والله روحي الغلا والله <تصفيق> أحلى عسل طعم العسل وأحلى عسل،, عسل طعم العسل وأحلى عسل،, عسل،, عسل،, عسل،, عسل،, عسل طعم العسل وأحلى عسل وأحلى عسل وأحلى عسل وأحلى عسل وأحلى عسل عسل ط.